بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سنطاق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم أكاد السماوات يتقطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها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 جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البطير له مقاليد السماوات والأرض يبصد البذق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم تَرَى عَلَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ مُحَمَّدٌ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفوقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لآذن بينكم الله ربنا وربكم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 اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاَشْفَقُوا مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يَمْنَعُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ من كان يريد حرث الآفرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآفرة من نطيب أم لهم شركاء شرعونهم من الدين ما لم يعدن به الله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 لا أسألكم عليه أجرا إلا الموجة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أن يقولون افترى على الله كذبا فإن يشع الله يختم على قلبك ويرح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم ب ياتي الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله ال قَانِعَ بِعِبَادِهِ نَبَأُ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيُنْشُرُ رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بس فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجدين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام اَيَ شَأْيٌ يَسْكُنُ الرِّيحَ فَيَضْطَلّ النَّرَاوِكُ دَ عَلى ظَهْرِهِ إِنّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلّ صَبّارٍ شَكُور أَوْ يُوبِقُهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِير وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم من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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وعقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن تقر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون ويبون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب عليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم العمور ومن يضنر الله ثمانا من وليهم من بعد وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا قَشِينَ مِنَ الْدُّرِّ يَنْظُرُونَ مِنْ قَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاطِرِينَ الَّذِينَ خَطِرُوا أَنْقَذُوا مَعْدِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الْضَارِ مِنَ فِعْلَ جَابٍ نُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أُولِيَاءِ أَيَّنَ صُرُونَهُمْ دُونِ اللَّهِ وَ لله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أي يحي يوم لا مرد له من الله ما لكم من الجيء يوم عذب وما لكم من نكير فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَعِنْدَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنْ تُتَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ قد أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ بِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء عناسا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وعناسا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قديم وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أُوحِيَ إلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كنت تجري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه راً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى طراط مستقيم طراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض